وَلَا أَخْرُجُ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا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 أو تكونا ملقيين أو تكونا من الخالدين وقاسماهما إني لكم آل من الناصحين فدلهما بغور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءهما وطفقا يقصبان عليهم من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن لكما عدو مبين